إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا ملهدا ولا مرشدا لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسول الله مثلك وباذ بجنات النعيم حاد علويا من النبيه صار رمي بيث سوال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم, إبراهيم في أما بعد فإن كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثتها وكل محدثتها ضلالة وكل ضلالة في النار بلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> يقل وانا كانت لمدلسي بشتية كم لإزازة بلوغ المرأة من الدلة الأحكام لحاق ابن أحمد بن علي بن حجر عسخلاني قيش نفى المودي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفين رسول, رسول الله صلى الله وعزوك ثلاثة أثواب بيض سحولية من كورسوف ليس فيها قميص ولا إمامة متفق عليه عائشة الله يخليها سيدنا في التجارب ده في المتن بعمر صلى الله عليه وسلم كيفن كا لسأبو شاك بيرغم سحولية كان سبيبو أوياك صفاتة كي سحولية من كورسوف سحوليه لمنا ل يعني ل لود من كورسوف يعني لفامي لا لوكي ليس فيها قميص ولا إمامه يعني كانت دشداشة نبوة لذ دشداشه وقميص ضو نا امام ما والله اما رسول نبوه متفق عليه على دكه متفق عليه دوه البخاري ومسلم روايات يعني قديه بهذا اللفظ وان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطني قميصك وكفني فيه فاعطاه اياه متفق عليه ولكن ان عبد الله كان يقولون ان ابن عبد الله كان يقولون ان ابن عبد الله كان يقولون ان يكون يقولون دوروا يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون فرمي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 ابلاشكم يسمعون مو دعاشي كده بيقرضه مطالبك عباس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا, إلبسوا من ثيابكم البيضاء فإنها من خير ثيابكم وكفلوا فيها ما تاخروا والخمس الا مثل صححه الترمذي ابن عباس صلى الله يكرم امام عباس رضي الله عنه الله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 الراجل و يرش دبر كتل على قلبي السدي غير ماكناش زوري بلا سفينه او كاد هذا ظلم ساي تر بيشلام منى منين تصين الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفنا احدكم اخوه فليحسن كفنه الراوي مسلم الله في غندي قواس الله عليه وسلم هيتي هذه قلة أيوا كيفني لبو بلا أخيك ت بحسب كاتن فالعشر كيفنا بعد في وعن رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قتلة أحد في توب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذن للقرآن فيقدمه للهدي ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه البخاري مهما كان زعمك ولا عبد الله رضي الله عنه سمعتم كأن تعرفين صوت حديث رواه الله عليه وسلم ده صلى الله عليه وسلم دوكس دوكسي لا لشهيدكاني أحد لياك برشك لا ثم يقول ده أيهم أكثر وأخلاق القرآن كمان زيارة القرآن فيقدموا في اللحدي حتى او القرآن لبربو أو دكتور ليش تام راعاتك صلى الله عليه وسلم قرآن او القرآن زيادة لبرواه أبي زوتر دخس ولم يغسلوا ونشرعي دشوش لبرواه شيء ناشودي ماله أو القرآن لبربو شيء شيء دوكاس دوكاس دوكاس يكبر لا يكبر يكبر أو قرآن زيات اللبناء أولا أو عندك الصنيع أو هي قرآن بلاوي لو أفضلية قرآن حتى على ولم يقصروا ناشرين ولم يصلي عليهم تعالى سألوه إني جاين سالم كردي خلاف جزول يا مال خلافه ما منهم من قال يصلي عليهم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 وعلي رضي الله تعالى عنه قال صمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلو في الكفن فإنه يسلب سري عراه بدور الحديث سكن ضعيفه لا ضعيف شن أبي يوسف قال ما يضيع في إمام علي رضي الله عنه سري ترى ما يعنيه ما له أستاذ زكين إمام علي رضي الله عنه سري صنداقة فرمت جنب يخمن بأخيه أبو صالح فرمي إياه زور إسراف مكان لكفن يعني كيف نزول بقلبنا سب سبعة سنت زالوا خلاص سه پارساو نمی‌تونی که پنج پارسا، آب پارسا، زوری دیگه با کی؟ کیفیت اگه ما می‌خوایم کوتاه می‌شه. لح می‌خوادی سه پارسا با کاملی دادنی؟ و چی؟ سه و چی؟ سه سریع. آو دیو ما گویی پیش تو باس مانگید که هر کوچی دایه خون کرده کارت کمر. اولی دایه گویی پید باسته. هندگزار بیگ داری جوی باسته. ولی بسوند واسه سهی parte ci vai riguardo nel essere frase che non dico no bla bla fa da onde che la API fa che il mio segreto va ande sano asloa API يعني لا لا نوندي بلا فيجي deve essere next ne ne che la mo zara zakir ohti o dakhil no ohti ohti basso tabo ostatni inverter dur ostatni oxt bazik ne jirazani ko gurado su beram beni ai seri kanajaka لا يستنى ده بيلنونديه، أكيد لا رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مدت قبل لو موت لو, موت لو موت قبلي لغسلتك، الإمام أحمد بن ماجه وشغالين وصحيحانها، ده دا لو مدت قبلي ده في المصحف كابي لو كنت قبلي ان يكون من الممكنه لغسلتك الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه كان الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من بشوا يعني الممكنه من الممكنه بشوا الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه حبان الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه بنتي عميس رضي الله عنها. طب بنتي عميس او يزول هذا بس يقول عليهم يقاب ذلك ديو باتيكت لا امام علي كامام علي, وف... إمامي... لا إمامي بكلمو. بكلمو إمامي علي خاصة ان فاطمه رضي الله تعالى عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه اسمایکتی عمیض دفتر میزاره فارسایی دفتر فاطیما نزدیک خوای لسربیتن واسیا تیکر که ایمانی علی بیشوا شش نخی میام علی بید. تا من فاطیما نزدیک خوای لسربیتن داره لکبی گنبری صام یکم زار هندا قصه کد گریا دوام زار قصه شکل کد پیکانی لیکن داره عاشق گانیکل خزار پیکانی باند جکی گویان. علیو تیم دو زار شجک نی بيخبر فالموسى عليه السلام كأزلم نزيق ان غريام. دوم بي. باش بي لو يعني كنا مثل رضي الله تعالى عنها طبعا وابو ريده رضي الله عن سيدنا عن في قصه الغامديه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا كردني او في قال ثم امر بها فصلى عليها ودفنت في غمرة فرمانكر، ألي؟ فصلي، فصلي قبل الأرضية، فصلي عليها ودفنت. كهذا فرمانكر، فصلي عليها نيجي لاستبكلي؟ فخويا؟ آه، فصلي عليها. نيجو تفصليتو عليها. ه faculties عليها ودفنت، ودبنش كه. ليه كه؟ أو ينكر يخلص مدام أبو هذيك الشيء لسة الدنيا على جزئينايكر لسة الدنيا حد يقدر نكرا أو يقدر دوانا لو هذي سكان متفقون عليها تي خمرت فريضة ما هي كزنايكر أو رجع قيامة إن شاء غفر له وإن شاء عبد به أعتقد هو ماشي نصيحة شو قال خايف يقول لي كمك ما بيميني مش شيء منيح بلا ما قالوا له أبو خايف البرد يقال ااا بقيامة خوي ناسودير وعن جابر النسورة رضي الله تعالى عنه زابق كل إسطنبول كرسات وسنوش حدث فيه روايات كل دي. طبعًا زابق كل أنصارية. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بما شاق صاح. زابق كل إسطنبول الجيران تعرف مثلاً نفر صلى الله عليه وسلم قتل نفسه خوي كشت مشاقص تسمع كله يتصم ينخنزني أو مثلاً أو الخوي بيأكل فلم يصلي عليه فلم يصلي عليه يا غمبل بقول نيشي لس المحس الله سلام لبرتي ليه كانش دايم الفضل يا ولعبي يا غمبل بقول نيشي لس بك يا ن الرحمة ما هو بقول كل كشتيه أهوش خو كشتيه يقلك باء إذا كانا قلعي جوريا والحديث من هاي هاي بقول بس بسيب كوجي بويزند إذا كده راجي قيامات وعن أبيه رضي الله تعالى عنه في رمح رمح عريض, الرمح. نسل عريض آه. آه حديد عريض عريض برمدة بسقوده زين سيد أبو زين رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت اه اه تقوم المسجد قال لكن لو ت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 أنا لو ان أن أقدم لك دواء، تمشي أفلتتك أفلت، نزقتي أمر كا كا كا يعني أطيع، يعني والي ك كل توم هذا توموني صغر أمرها كأنه واقف لما تاني كم بعد شكله عبد فقال دلوني على قبلها قديم من جوراكيرو شنو ده فصلى عليها هذي بنتي أول ببلقيه رساوي كوا نجي جنازة لساق بلان سوزي خذ ربع دنيا خذ ربع دنيا بارك الله في <تصفيق> وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلات عليهم إمامي مسلم رواية كريزيا دخل إمام مسلمه داردو عفريض أو قرآن حرتي لتاريخي لسخرة ولا كنيان وخلدت بروردي الرورا تي دا داني من أو جنا... أو أيه. خ... ام محجن. وعن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقولون ان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه كان ينهى عن النعي رواه مسلم الترمذي ان يقولوا ان النبي الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي بس هذا هذا وسلم يقولون ان النبي هو الله بموت الشخص بأن ينادي في الناس أن فلان مات ليش حد يجنازته؟ إخبار الناس، إيه؟ بموت الشخصي إخبار بموت شخص ولا ينادي في الناس. أزد. أن فلان مات ليش حد يجنازته؟ هاوكيف ليخش نورم نيجي السنة؟ بالله. ليش كان له فرمدي بس بعد لما ماتن أو إمام برغزة دو. يندلوا الحس هو النداء والإعلام بأن فلان قد مات وكان يفعلون ذلك مباهتا وفقرا كما يصرخون الناس اليوم بإعلان بصوت السيارة ويتفننون في ذكر الآخرين وتفاقم بالأقل والأصحار بلة أويك لهي نسائي لو يوم قلت ما تبغي شيء أو يوم ما كنت بزامس سيسير سنسير ده ما يذكر ذلك الإنسان يغمري خالص لو بانكي لو لو إني فرق لما يدش تبكين ما ح حادثة كله وياه عند <تصفيق> يعني أو ناقصه. من بالبان بيجي بيخوش مثلا في البرة. إنما العملوا بالنية بيخوش خلك أنا في نا لا دغ لغا دوروج جني شاي دال جديده ولا الصحف نيا لا راديو ولا تلفزيون بلانكر سيان الساعه دوندات سينه 200 او هذا هو النداء دا كبان دا وكانوا يفعلون ذلك بمباهات وهذا هو فقرا كما يصنع أكثر الناس يوم بالاعلان في الصحفي السياره وتفنون تفنن الجاهليد واكيد بارك الله فيك وليره شناهت ما صدر لأن عيو الاخبار بالموت وليس مجرد هذا القدر ممنوعا بل الممنوع ما كان على طريق الجاهلية طريق الجاهلية لو فقلوا شغاز ما كان في نوع من النياحة والمفاخرة وعن أبي هريفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المسلم فصف بهم وكبر عليهم أربعة كواتل للك من أعمالوا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 وخيرشته قاعده نفركم اذا منزال مزال بو ما ك او ما خا يقولا لاش قبلتك وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عبدالكريم عباس الله يخليه يتكلم فينوي جملة بيه قاملي خواب صلى الله عليه وسلم كي ما من رجل مسلم يموت هذك كثي الرجل رجل رجل عمر بمره فيقوم على جنازته لسرق ركائز لسرق ركائز أربعون رجلا سلكت من لا يشركون بالله شيئا او تلك الذين مسلمون رأيكم إلا شفطهم الله بي ما بستي برياءك دي؟ زورني ما تلك السي أهل متمان أهل السقا ما إنسان دي كان أوجه بلجية لا سلوى أهل خير وصلاح بان بكى بعشر تجديد كشاهد خير ده أنتوا تبيني تبيني ولاي في الانكست ولاي اللي ما تخير كذا عن خالی میمیردی، محمد میمیردی. پیادخواه شد. سیلما مسایم بله است. به نژادی لپز نیزگرپش نیکارند. اویان آنطور با داشتیشیه. نیستی که یه نگاه اصلا نفرگیه یه نگاه سیل نفرگی. سیل اوهی دفرگی شدی که اگر و جیش دکم نه سری نیه و خیاب نیه دایبی نیستی اصلا. خدا اون رو لگار حاضی خوشی خویناه. رفته پیم خوش راه لیمیا جیمزگو تند. میشه استقبال کردیم. خوشه. لعنت هو كمان قايلك كمان يتفضل ده لكن قال له واحد سيدي كذلك هل يكشاشك زي الا هو ده بيت امامي البخاري ينقيد له ده لكن اا اوشاش كذلك دوس زي دو دو او انا نجيب لك جيوات تفرس ما راح عادي هات هات انت لو رضى داو دا بس طيب بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ليك إمامي بخاري مشتم. سبنا كل جندب لطيف خان سبنا فرنسا. أما نيوش من الدوب يقبلك السلام مسلا. ماتت في نفاسها. نفاس أويا. كمن ضال بود لا فقام وسطها. دو زعندير كارسي. يدل الحديث على مشتوية المصاف في صلاة الجنازة ومشتوية الوقوف. أمام صلاة الجنازة إذا كانت مرة أن يكون وسطها قال بعضهم الحكمة هي أن يكون عائل بين عجزتها ومن ورائه كما يدل حديد على بشكل صلاة على نفسها وأن الشهداء غير شهد المعركة يصلى عليهم لأنه قد ولد في الشهداء أن منهم المرأة, المرأة التعمد في نفسها كانت ذلك أنا هي أفلت دلسة كوالناورا في أوكي أخذ الآن والمراد الأول والمرأة الأول أنا ما وسطها. نعم ما أدري. قالوا يقولوا وسطها نفسي. الرجل بلا. البخيل على الميناء. شو ما نقول. لا لا لا. قرأتها عكس ما نقول. ما نقول. هي after dawra sa ipyal se diyorlar. Ben bir daha bir saf nisan beş başmak. Gaffarallahu lana ve lekum. Allahumme amin. Amin. Wa an ajradillahu ta'ala qalat wallahi laqad salla Rasulullah sallallahu alayhi ebni baydha'a fil masjid raahu muslim. Ee se Umar ve Suhayl. Peygamberi khuassallahu aleyhi ve sellem ne yilese bi oyuksel Suhayl dik تفضلوا اللي مزقوا تسووا بكتير، دهون هنا عمرش بقى كده، دهون ليه؟ قال الصحابة كان اختلاف يعني أبو دروس لنا نام مزقته نجلس بقية لنا صلّاهم على ابنه مسجد بالمسجد تعرف؟ هندك ده نقولنا بنا مزقته فيه ده اللي مزقته فيه، لولا كده اللي مزقوا يعني هو قنيه يانش دروس لنا نام مزقته دروس يعني لنا كفر كده لنا مزقته دروس بابا تام أم؟ لا ال الرحمن بن ليلى رضي الله تعالى قال كان زيد رضي الله, رضي الله يكبر على جنائزنا أربعة عبد الرحمن كريم ليلى كري رضي الله عنه كزيد رضي الله عنه على جنازتنا خمسة زال جنازتنا فنسكت فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم ولكن المحمود أربعة فلام بنزبوه فلام والاربع راه مسلم الاربع كذا بنزادي فلام أصدق ساره وعن علي رضي الله تعالى عنه أن كبر على سالم بن حنيف ستاً وقال إنه بدري رواه سعيد الناصر صحيح صحيح أصله في البخاري ذهب يا غمب إمام علي دجال ضعيف كنا وكبرا كإمام علي لسال سال يكون حديثا شش شش زان وقيل فرمي إنه بدري يقال البعض كتاب جناس وأما السد السبب ففيها بعض الأثار الموقوفة ولكنها في رأيكم لحديث مرفوع لأن بعض كبار الصحابة بها على مسجد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم يعني صار كلاية تمشي بين كلاية شش كلاية حفده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 كانوا <تصفيق> يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبحا بل الشرحكين باسم وعن جابر رضي الله قال كان رسول الله يكبر على جلازنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبير الأولى روش تافئني استاذي الضائف لأنها صحيحة الشيخ المعين انايا دانا عبد الله نجيرتنا زائقان لفيرك في يغنبري فاصلهم تكبيري لسان غورك زمارزا كمان زلا سوارزا سألتك بدي ويقرأ الكتاب في التفريج الأولى فطبعا الأثنى فاتح الكتاب كم خوش ملعظنا جدا الصحابه الصحابة اختلاط يعني أبو آه جنازة جنازة فاتحين دخين دنا يقول ناخدري لسه لسنا وكنا نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب روزك اما المجادله دبيوانا بيون بمعنى هيك بس مشه ركيه مشهيه واقع لا من غريبه طب مشاشينا سايو لما اجانا دلت الصحابه اختلاب على سربو او دلوا اللي كانوا ديجو اما كان يجي زلازم عندها كان يجي يعني على يجي مردكين. هذا هو الاختلاف. اختلافك عندك تينجيجي ده... الحدثي. هذا هو لا جنازة ديك ما تحينه مخنّة. لا بول يجكين. لا بول مردكين. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة. فقرى فاتحة فقرأ فاتحة الكتاب. فقال: لتعلم أنها سنة. هذا هو متأكداته. طلحة يقول عبد الله يقول عوف. رزاغل دنا... فقارة... ال... دي بني ني جمله بها عبد الله بن عباس رزاغل دي بني الزنا الاستاذنا عزجي دقت فقرا تيغوين فاتحي اخوت تيجي غوتين لو يبدا الكسنته يعني عندك وين عندك هذه السنه لو دائما لك تاكيد لسجيكه وانها لو لو واز بينه شنو يعني بلان اگر خلافك انها السنة لو يبدا انها سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين